حما وحما ما امل حيله الا الرجوع اليك يا رباه انا قد نسيت وانت رب غافر غوثهم ممن قد طرا غوثهم من قد طرا حماء مالي حيلة إلا الرجوع إليك يا رباه أنا قد أسات وأنت رب غافر غوثاه, غوثاه, غوثاه مما قد طرى غوثاه يا سيدي يا من إليه شكايتي عو آمانہ بنی نادما ذا حسرة مستغفرا مما تین يداه مستغفرا مما تھو يداه يا سيدي يا من علہی شكاية عوا مما نابني عوا أدرك ميلون في كنادي من ذا حسره مستغفرا من ما جنت يداه من ما جنت يداه مال الضعيف اذا المته كربه الا الدعاء الله يا الله يا رب نَفَس عن عبيدك كربة وارح من ما قد عانا ودهاه وارح من ما قد عانا ودهاه للضعيف اذا المت كربة الا الدعاء الله يا الله عن عبيدك كربة وارح مما قدعنا ودهاه ما للضعيف إذا ألمت كربة إلا الدعاء الله يا الله يا رب نفس عن عبيدك كربة هم بما قد عنا وداهم <متصفيق> هم بما قد عنا وداهم يا رب يا, حيلة حيلة إلا إليك يا رب, رب, رب انا قد نسيت وانت رب المنعم قد طرا لے گارا پور راتے